119. ويؤتوا الصلاة ويؤتو الزكاة وذلك دين القيمة 110. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شرب البرية